بسم الله الرحمن الرحيم حبيب تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته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 تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ بَعْضٌ مِّنَ بَعْضٍ إِنَّنَا ع امِلُونَ انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فصدقوا اليه واسدوا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا قال حاتِ لَم أَج غي مَمْننُ والُلأَعِكن تَتَكُونَ بِالَّذ خَلَ قَ وَأَوو فيِي يََمَنِ وَتَجَعَ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 سَكِين ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا نصائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء ال يَا بِمَصَابِي حَواحِف وَ ذَلكَ تَقَدِي العززِ ال فَإِن أَعَْضُ فَقُلأَ ذَوذُكُم صَاعِقَتَممن مِثْ لَ إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تحبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل منا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 من نحسات لنذيقهم عذاب القذي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون وأم سَمُود فَهَدَنَهُ فَسَتَ حَبحَُ العمَا عَهودَ فَ أَخواَزَذهُ صَاعقَتُ العذاَ بِالهُون بِمَاكَُ يكذبُ وَنَجَنَ الذيينَ آمَُ وَكَوا يك وَيَومَا يُحشَو أَد اللهَّهِ إلَلًَا نالِفَهُم يوزَ حَدْ حَ إِذَا مَجَ أُهَا شَهِدَعَلَيهِمْ سَمُهُم وَآابِ صَهُم وَجُلودُون يعملون. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا. قالوا انطقنا الله الذي أنطط كل شيء وهو خنقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم دان تعون ان يشهد عليكم سمكم ولا ابصاركم ولا جلودكم, ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأطبحتم من الخاسرين فَإِن يَصْبِرُوا فَنَا هُمُ الْمَثْوَى لَهُ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُنْتَبِذِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنَّا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 فَل نُذيقَ ملَذينَ كَفَو وَعَذَابَ شَددَ وَل نَادِزيًا يَّهُم أَنسوأَ الذيذكَوا يَغمَللُون قالَالَ الذيين كَفَ وَبنا أرن الذيذَين أَنْظُمُلاناَ مَِ الذين وَ سَ جَغغَهُ مَا تَ تأَقد مِن يكونونَ منَِ الأس ان الذين قالوا ربنا الله ثم استمزن قاموا تنزل عليهم الملائكه قل لا تخافوا ولا تحزنوا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 ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا من من دعا نُوحٍ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ان صَبَعٌ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ نَّصِيب وَإِن مَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَنسَجدول الشَّمس وَلانِ القَمادِ وَسْوجدوللهِلَ ب قَنَ قَ نَّئِن قُ تُم إهُ فإِنتتَبَع فَلَذيني دَمَ بِكَ يوسَبتَ بحونَ لَهُ بالِاللي لِوَن وََّه يوسَبسَ بحونَ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 انه هو على كل شيء قدير ان الذين ينحدون في اياتنا لا يخفون علينا اف مبئ يلقى في نار غير ام من ياتي أَمِنَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن مَّا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباصل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجم وعرب قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وَالَّذِينَ لَا نُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وقر وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَاءٌ أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ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 أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۚ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا من شَهِيدٌ وضل على هم ما كانوا يدعون من قبل وظلوا ما لهم من محيط لا يسأم الإنسان من دعاء الحير وإن مسه الشر قانون ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء امست فل يقولن هذا ذلك لا يقولن هذا وما َقائمَ تَ وَلا يَوْ جَهج إى وَ إِ ل دَوْحسناء فلَ نَبّأَ الذيذينَكَثَغَو بِمَاعَن وَلَيقًا مُنَّهُم مِن عَذابِ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 أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إن وأنه بكل شيء محيط